وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيهِ في غِطَاءً قُلْ نَزَّلَهُ رَبِّي وَلْيَقْرَأْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ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 ظلنا للسماء ما أنفأ أنبتنا في جم من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال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 إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن، وفصله في عامين، وفصله في عامين أنشكو لي والوالديك إلي المصير.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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من فِي صَخْرَةٍ في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله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 إن الله لا يحب كل مختار فقور وقصد في مشرك وابض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شخر لكم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 بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعوة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات القدور نمتعهم قليلا ثم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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقنام والبحر يمذه من بعده سبعة أبثر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 هار في الليل وسخّر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخّر الشمس والقمر كلّه يجري إلى أجل مسمّى وأن الله بما تعملون خبير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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موض كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واقشوا يوما لا يجذي والد عن ولده ولا موجود هو جاذ عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا